أسرجت قلبي وانتشقت عواطفي ووضعت في كفي مداد خواطري حتى لأنسج من حشايا قصيدة أمين تتلو مدائح آل بيت محمد نعم فأسير في درب المشاه السابقون محبة لذوي السمو وأهل الخير والفضل والكرم ومالي لا أمدح من كان الفضل يلوذ بهم وفيهم ليلة القدر والقرآن والحرم وفيهم كل معضلة توارت ونادت شمسهم أرجاؤها الأمم فمن مثل النبي الأمين طاها والوصيح ايدرته والزهراء فاطمة والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والله لا ألوم قلب انذاب محبة بهم رغم حقد الباغين وكهد الحاسلين إن الأعادي بالغت في غيها وأنا المبالغ في محبة حيدري فاحك نفك من عدوانها وأنا الورود وعبها في مزمري والله إن دامت على أحقادها آلت إلى الرم الحشيم المهتري إن المفاز بحيدر وبولده فبه نجاتك كإن أردتها فاشتري بسماها ودع الليالي يشرق الضياها ان الاناره منحه مجبوله في الخلق تصفو من محبه طه واصدق بنيه احمد في حسنها رب العلى اذهاننا اعلاها وهب الظلوع لحيدر تلقى النجاة فالفلك حيدر والنجاة رساها اجعل لشبر بالفؤاد مكانته واحرص على أن تحتبي أعلاها وإلى الحسين فبالعيون مقامه هذا الدموع الساكبات نداها قف في أراضي الطفل ابن محمد وانعى المغيب حسنه بتراها اسرخ بقلب يا حسين فاسمه خلق الإله بذكره أبكاها وإذا نزلت الطف فقلتم للذي من نحره للعاشقين شراها لما رأيت النور يعلو قبة قد خلد الله الدعاء بفضاها اذكر عمية والسيوف وعاشر واذكر كشمس قابع بقناها وإذا نزلت الصحن فاقشع للذين تارت عليه القاتلون رحاها حتى قصدت الطهر فاتلوا إذ له ثمت زيارة رجاها اذكر إذا خفط المسير سنابك جالت على صدر الحبيب خطاها وإذا نزلت على الضريح فلذ به واذكر نجوما ذرجت بزماها ارخي حبال عثرة لولينها تالله لا تخبو نار نعاها جد بل بقع اذا جده متعلم بقتلهم يلقاها اسد اسود مولا في مصرع عجز الليالي همها برداها والأخ نادى من أخيه بمذبح الحزن قيد مهجتي وسباها ثم الزكية أقبلت مرجوعة تكلا تنادي ربها بدعاها كسروا ظلوعي يا رحيم وهيجوا نارا تشف ومفلتي لضاها قسم ليوم الحشر يسعر جمرها ويأند للوعد القريب صداها ما دم طفل آنس في مهده حتى ويخطم من لضا مرماها فبلغم خطي يا مغيث وهجمة قد ورثت في ناظري قذاها احكم عليهم يا حكيم بفعلة ما نكست للمنصفين لواها وغدت ترطق دمعها محزونة تشكل اله من الذي آذاها وبدت تحل بني حسين مهجتي قلبي وعقلي خاطبت لظناها ويلي على شبني توذر جسمه بأرض كرب داميا وملاها مال الوجوه النائرات تساقطت وعلى الثرى قد مضترت أشلاها وتوجهت صرب الفرات لمقتل حتى تبث بمضعين عذاها وإذا بكفين على وجه الثرى خصت لمن للمعضنات دحاها كف بها أرض الوطيش تزلزلت إذ عاينت عباس في ملقاها وتمرجحت بين الممات ونصله والموت أشرح معلنا لفناها يا ويح قوم أقبل وبسيفه شرف المنية سابغا أعطاها حاد بن حيد تُشجاعة دربه ربّاها تالله لو ضرب الجبال تتصدعوا وروات قوم من ترى سواها إن صالت الفرسان وأغضب وحجه كل يوم غما غشواها عبا نذالك والمنية أشرقت وإلى الحناجر قلبها خلاها إن العذاب مكلل بيمينه وعلى المطهم جاءها فمحاها فهو الوطيس ونارها وشرارها وغمارها ونصولها وقناها ما إن سألتم بالوفاء وفاءه من شربة لخصالها أعلاها هذا خيام للفواطم حصنها وهو المحامي بل وكان حماها قمر إذا لا حزم توم هواشم والترع إن حل البلا بفناها يا ليت شعري ما تألق مدعنا والمدح أدنى أن يقال كفاها ما إن قصدنا ترمه وضريحه من علة جئنا فعال شفاها ساق العطاشة ما زوارا مجته حتى العلام بفيضه أسقاها ما إن أتته القاصدات لحاجة إلا ومن عذب روال ضماها عجبا لعضر كالورود بقبره فاحت فأغرقت الفضاء بشداها والنور بدر زاهي بجلاله أمسى فأشرقت الدجا بسناها